بالغيب ويقيمون الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالakhirati أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء تم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمن بنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم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 Shayatinim قالوا قالوا إنما عكمو إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمه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 ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصيرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء ورعد وبرق يجعلون, يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعي في حضر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أضم عليهم قاموا ولو شاء إن الله على كل شيء قدير يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة ودعوا ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها. النار والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجدون تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمره الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم في بمثلما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا؟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 ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملاء الخليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إن أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء أسمائهم قال قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنت اذ قُلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا أدم إشكونت وزوجك الجنة وكل منها وكل منها رغدا حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الوالي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 أنكُم من هدى، فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. أوفوا بعهدي اوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلكم صدقا لما معكم ولا تكونوا ولا تكونوا فَلَكَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْجَعُوا بِآيَاتِ ثَمَنَ قَلِيلٍ وَإِيَّا يَفْتَقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ الْبَاطِلَ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَن تُمْ تَعْلَمُ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون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 إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين تقوهما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها شفاعه ولا يخذ منها. ونجيناكم منان فرعون يسمونكم سوء العذاب يذبحون, يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم لا أم من ربكم عظيم، وإذ فرقنا بكم البحر فأجيناكم وأغرقنا وأغرقنا. أنا موسى أربعين ليلة ثم تخطم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لا لاَعَلَّكُمْ تَشْكُورُونَ وَإِذَا أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَا عَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظُلَمُتُمْ أَنْ فسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فقطلوا أنفسكم ذلكم خير ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم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 وقولوا حفظتُون فرَّ لَكُم خطاياكم وسَنزيدُ المحسينين فبَدَّلَ الَّذين ظَلَمُوا قُولاً غَيرَ الَّذي بِيلَ لهم فَأَنزلْنَا عَلَ الَّذين ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّماء وكانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم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 بقلها وقِفَّاها وفُومها وعَدَسِها وبَصَلِها قَالَ أَتَسْتَبْدِلُنَّ الَّذِي هُوَ أَبْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباعوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين منامن منامن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهموا أجرهم عند ربهم، فلهموا أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا.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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْبَحُ بَقَرًا قَالُوا أَتَتَخِذُنَا هُزُوًا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 إن منها لما يهبط من خشية الله، ومن الله غافل عن ما تعملون. أفتقوا معون أي من لكم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، ثم يحرفونه. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون او لا يعلمون ان الله يعلم يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا آماني وإن الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشترو به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم هم مما يكتسبون، وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. قلت تخذ من الله عهدا فلن. فاللَّهُ عَاهِدٌ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعملون وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالقرب واليتامى والمساكين، وقولوا، وقولوا للناس حسنوا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، ثمّت واليتم. ثم توليتموا إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون. وتخرجون فرقة منكم من ديار تظهرون عليهم بالثم، تظهرون عليهم بالثم والعدوان وإياتكم صارت فاد.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 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا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 قل لما معهم قل فلما تقتلون أم بأَوَّلِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا, خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بيس ما يأمركم به ولين كانت لكم الدار الأخيرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن ولئن نوه أبدا بما قدمت يديهم، والله عليم بالظالمين، ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا.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 نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبر وَمِيكَ اِلَى فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا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 مال من حد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضال. بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقه ولبيس ما شروا به أنفسهم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 وما ننسخ مناية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلمن الله على كل شيء قدير ألم تعلمن الله له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 وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَالدَّكُثِيرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ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 تلك أمانِيهم قل هاتوا برهانكم إنكم صادقين بل ما نسل ما وجهه لله وهو محسن فله أجره فله أجره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 ومن أظلام ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها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 وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات ونرض كل له قانتون بديع السماوات ونرض وإذا قضى أمرا فإن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 إننا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عنا أصحاب الجحيم ولن ترضى عن اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم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 كتاب يتلونه حق لاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، يا بني إسرائيل.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 لا عذاب النار وبيس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم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 ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم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 قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون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 وقالوا كونوا هودم أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما قَوِيًّا يَعْقُوبَ وَلَسْدَاقِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَمَا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 شقاق فسيكفي الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون قلت حاجة يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباق كانوا هودن ونصارى قولا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 ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمّة وصلت لتكون لتكون شهداء أعل الناس ويكون.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 وَلْيَنَّ كَّبِلَتَ ان تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن تيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هم وليها فاستبق الخيرات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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَتْ فَوَلِ وَجَهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامٌ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُ بُجُوهَكُمْ شَطَرَهُ لِيَلَّ لِيَلَّ يَكُونَ عليكم حجة إلا الذين ضرموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا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 واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا افتعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ولن والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا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 لا للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويَلْعَنُهُمُ الْلَّاعِلُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا فَسُعْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ وَلَا هُمْ يُضَرُّونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ والسماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما فَأَنْزَلَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاوَاتِ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وَلَوْ تَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا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 وقال الذين اتبعوا لون لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارجين من يا أيها الناس كل من ما في الأرض حلال طيب ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل له اتبعوا ما بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذي كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخن وما أهل به لغير الله فمن ضر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين ما أنزل الله من الكتاب ويشجرون به ثمنا قليلا أولئك أولئك أكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم أولئك الذين اشروا الطلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أخبرهم على ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا معكم قبل المشرق والمغرب ولكن ولكن البر من امنا بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال واتى المال على حب به ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا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 قتل الحُر بالحر والعبد بالعبد ولُمثا بالُمثا فمنعفية له من خي شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء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 إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية, الوصية للوالدين ولقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثنان على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خافا موصي جنفا وثما فأصلح بينهم فلا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 ريضنوا على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه ثدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمين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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعِيَ Đَا ءِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ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 فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط لديد من الخيط لسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل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 بينكم بالباطل وتدلوا, وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن له قل هي مواقيت ل الناس والحج وليس البر بامات البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتل البيوت من بوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 تهؤ فإن الله غفور رحيم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن تهؤ فلا عدوان إلا على الوالِم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 فإن احصرتم فما استيسر من الهر ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محلة فمن كان منكم مريض لو به أدا من رأسه ففدية, ففدية صيام أو صدقة أو نسك فإذا أنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهد فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه إذا رجعتم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 واتقوني يا أولل الباب ليس عليكم جناحنا تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَتَوْفِيرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا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 وصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أقده العزة بالذم، فحسبه جهنم. ولبيس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتيغاة نردات الله والله رؤوف بالعباد يا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 هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلبني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 ماتوا واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومُنذرين وأنزل معهم وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.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 مستهم البأساء والطراء وزرزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين ولقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير؟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 وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُلَائِكَ فَأُلَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُلَاء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 في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يوم ولا أمة مؤمنة خير من مشركتي ولا وحجبتكم ولا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 ولا تقرضوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساء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 أيمانكم ولكن, ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن عَزَمَ الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ سلا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحام إن كن يوم إن كن يوم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُمْ أَحَقُّ بِرَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُم مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ مَا آتَيْتُمُهُنَّ شَيْئًا إِلَّا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُوا أَنْ لَا حُدُودَ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 بمعروف، ولا تنسكو نظرًا لتأتد، ومن يفعل ذلك فقد ظل من نفسه، ولا تتخذوا آيات الله زؤاء.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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَذَٰلِكَ يُحْكَمُ لَكُمْ وَيُحْكَمُ عَلَيْكُمْ إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأقهر والله يعلم وأنت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 لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن راد أفصالا عن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن رتموا أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويضرون أزواجا يتربصن بأنفسهن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 واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم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 حقا على المحسنين وإيون طلقتهم من قبل أن تمسون وقد فردتم وقد فرطتم لهن فريضة فنسق ما فرطتم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 إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصروات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالنا وركبانا فَإِذَا آَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم متاع للحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم.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 يارهم وهم ألواف حذر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موت ثم أحيأهم إن الله لديه فضل على الناس ولكن أكثرًا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 كثيرة والله يقبض ويبصر وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى قالوا لنبي إلا هم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا قد خرجنا من ديارنا وأبناءنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالضال. وقال لهم نبيئهم إن الله قد بعث لكم طولوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعةا المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده هبقه في العلم والجسم والله يوتيم ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال له نبي ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملاك ذلِكَ دَآيَةٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا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 قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئه قليلة غلبت كم من فئه قليلة غلبت فئه كثيره بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وتبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس ذعبهم بَعْضٌ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ولكن, وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهَ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ولو شاء اللهم قتلت الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن ولكن اختلفوا فمنهم منا منا ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتل ولكن الله يفعل ما يريده يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أيه يوم. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولهم ولا, ولا يؤدهم حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغير فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استنسك بالعروة الوسقى لنفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم إِنَّ النُّورَ إِلَى الظُّلُماتِ هُلَاءِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأموت قال إبراهيم فإن الله يا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 قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله أتعا ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو يوم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 قال بلا ولكن ليقم ان قلبي قال ساخذ اربعه من الطير فصرهن إليك ثم اجعل ثم اجعل على كل جبل منهن جزئا ثم ادعوه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 أنو ولا أذلهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون قول معروف وموفرة خير صدقتي يتبعها أذا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذاك الذي ينفق ماله الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابر فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أمواله ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا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 أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنب تجري من تحتها لنهار له فيها له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله در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 يا ايها الذين امنوا انفقوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه ولستم بآخ به إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حمير الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشان الله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واشع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا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 القريء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء تعرفهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تُنفق من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل و شرًا وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون <تصفيق> الذين يأكلون الربا لا يقلون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 من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولا يحق الله الربا ويرضى الصدقات والله لا يحب كل كافر نسيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم لهم 114. عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان عشرة عسرة فنظرة إلى ميسورة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 يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم اذ تداينتم بدين لا اجر مسمى فاكتبوه وليكتب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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها نوضعي فنو لا يستطيع أن يمل له وفليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من من ترضون من الشهداء تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يبش شهداء إذا ما دعوا ولا تسأم. عند الله وأقوم للشهادة وأدناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناحنا لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايحكم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق منهم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 فَإِنَّ مِنَ دَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُودِّ الَّذِي تَمِنَّ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْب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 ربنا ولا تحملنا ما لا قاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم